وان تولوا فانما هم في شقاق فسيكفيك هم الله وهو السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء قل من من تؤتي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 تؤتي ِ الملك َُ من َْ تشاء ََُ و َ ت َ ن ْ س ِ ع ُ الملك َُ ممن َِْ تشاء ََُ وتعز َُُِّ من َْ تشاء ََُ وتذل َُُِّ من َْ تشاء ََُ بيدك ََِِ الخير انك على كل شيء قدير تولج ُِ الليل َ في النهار ِ وتولج َُِ النهار َ في الليل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 هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أ ج ل ا و أ ج ل مسما عنده ثم أ ن ت م تمترون وهو الله في السماوات وفي ا ل أ ر ض يعلم سركم وجهركم يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون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 هو الذي خلق ك من طين ثم طين قضى ه ا و أ ج ل د ه ثم أنتم ت م ت ر و ن و ه و الله ا ل في س دعويه غير ع ل م س ك م و ج ه ر ك م و ي ع ل م م ا ت ك س ب و ن أعوذ ب ا ل ل ه م ن ا ل ش ي ط ا الرجيم ن وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم أعوذ أعوذ السميع العليم وله والنهار وهو بالله بالله الشيطان الرجيم ما الليل الشيطان الرجيم من من سكن في وله ما س ك ن في ا ل ل ل ي و ا ل ن ه ا ر و ه و ا ل س م ي ع العليم ع أ و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ا ن ل ر ج ي م فإن تولو فقل تولوا ح س ب ي ا ل ل ه ل ا إله إلا, هو لا إله إلا هو عليه هو ت و وهو ك ل العرش ل ت رب ا ع ظ ي م أ ع و ذ ب ا ل ل ه م ن ا ل ش ي ط ا الرجيم ن فإن شركه الهدى إ ش ر ا ه دعويه توكلت و غير ب ا ل ع ر ش ا ل ب ح ي م أ ع و ذات ب ل ل مضمون اجتماعي ل ر ي م فإن و ل فقل حسبي الله لا إله إلا هو لا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 موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى و ر ح م ة للمؤمنين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 وننزل من ا ل ق ر آ ن ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا أعوذ وَنُنَزِّلُ هُوَ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من الْقُرْآنِ مَا هو شفاء ورحمة لِلْمُؤْمِنِينَ من مِنَ وَرَحْمَةٌ شِفَاءٌ ولا يزيد الظالمين إ ل ا خسارا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ادعوا ادعوا تدعوه أو أيما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 الذل و ك ب ر ه ت ك س ر الله أعوذ ب ا من ا ل ش ي ط ا ا ن ل ر ج ي م ق ن الرحيم ل ل ه أو ادعوا م ن أ ا تدعوه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 م و ك تكبيرا ب ر ه أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ر ج ي م إن ا ل ذ ي ن آمنوا للعلوم ا ل ا س ن ز ل ا خ ا ل د ي ن ف ي ه ا لا عنها حولا يبغون قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر, لنفد البحر قبل أ ن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا كانت وعملوا الصالحات كانت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 وقل رب أن يحضرون اعوذ بك من همزات الشياطين و أ ع و ذ بك رب أ ن يحضرون وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين و أ ع و ذ بك رب ان ي ح ض ر و ن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من وقل رب أن يحضرون و اعوذ بك من همزات الشياطين و أ ع و ذ بك رب ان يحضرون وقل رب أ ع و ذ بك من همزات الشياطين و أ ع و ذ بك رب ان يحضروا ن أعوذ ل ل الشيطان الرجيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله ه من عما سبحان ربك يصفون والحمد لله رب العالمين أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان ربك رب ا ل ع ز ة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله, والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من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 م ن ح و ل العرش ي س ب ح و ن بحمد ر ب ه م وقضي ب ي ن ه م ب ا ل ح ق و ق ي للعلوم ا ح م د لله ل رب ا ا م ي ن أ ع ذ بالله ن ا ل ش ي ط ا ن ا ل ر وترى ج ي م ا ل م ل ا ئ ك ة ي ه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 من حول ا ل ع ر ش يسبحون بحمد ر ب ه م و ق ض ي ب ي ن ه م بالحق و ق ي ل الحمد لله ر ب ا ا ل ل ع م ي ن بسم ا ل ل ه الرحمن ا ل ت م ض م ت ن ز ل ا ل ك ت ا ب م ن ا ل ل ل ه ا ع ز ي ز العليم ق ا ف ر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إ ل ه إ ل ا هو إ ل ي ه المصير بسم الله الرحمن الرحيم ح م ي ن تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم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 ق ا ف ر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إ ل اله هو إ ي الا م ص ي ر أعوذ ب ل ل ه من اليه ش ط ا الرجيم ا ن ن ولو ل ج ع ق ر آ ن ا أعجميا ل ق ا ا لولا ل و ف ص ل ت آ ي ا ت ه أعجمي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 الذين لا يؤمنون في اذانهم وقروا وهو عليهم ع م ا اولئك ينادون من مكان بعيد بسم الله الرحمن الرحيم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 ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م س ب ح ل ل ه ما ف ي ا للعلوم س م ا ا ا و و ت أ ر ض وهو ا ل ز ز ي ا ح ك ملك ي م م له ا ا س ا والأرض ت و يحيي ي ي شيء قدير ت وهو هو على كل ا ل أ و و ل ا ل آ خ ر و ا ل ظ ا ه وهو ر والباطل بكل ل شيء ع م بالله من ش ي ط ا الرجيم ن قل أ ر أ ي ت م إ ن أ ه ل ك ن ي الله ومن معي أ و رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أ ل ي م قل هو الرحمن آ م ن ا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من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 وان َ يكاد َ الذين ََِّ كفروا ََُ ليزلقونك َََُُِْ بابصارهم ِِِْ لما ََّ سمعوا َُِ الذكر َِّْ ويقولون َََُُ إ ِ ن َّ ه ُ لمجنون ََُْ وما ََ هو َُ الا َّ ذكر ٌِْ للعالمين َََِِْ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من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 إذا زلزلت ا ل أ ر ض ز ل ز ا ل ه ا ا وأخرجت ل أ أ ر ض ث ق ا ل ه ا و ق ا ل ا ل إ ن س ا ن يومئذ يومئذ يصدر ليروا أوحى أعمالهم تحدث أشتاة أخبارها, أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذروه خيرا يره ومن يعمل مثقال ذروه شرا يره ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م إذا ز ل ز ل ت ا ل أ ر ض زلزالها و أ خ ر ج ت الاسلاميه أ أ ر ض ث ق ل وقال ل ه ا ا إ ن ا ما ن ه ي و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 إ ذ ا زلزلت ا ل ل أ ر ض ز ز الله ه ا ا وأخرجت أ أ ر ض ث ق ا ل الحسنى و ق ا ا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 ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ألهاكم التكاثر ر زرتم ح حتى ي م م ا ا ق ب ر ك ل ا س و ف ت ع للعلوم م ثم و ن ك ا سوف ت م ن كلا لو ل ت ع و ن علم ا ل ي ي ق ن لترون ا س ل ا عين اليقين ث م لتسألن ي و م ئ ذ عن النعيم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 وإنها ع ل ي ه <مؤسطة> م <مؤسطة> م ؤ ص د ك في ع م د م م د د راتب ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م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 ما ما أعبد م ا تعبدون و ل ا أنتم ع ا ب د و ن ما أ ع ب د و ل ا أنا ع ا ب د ما ع ب ح م و ل ا أ ن ت مضمون ع ا بسم اجتماعي ن ل م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 ا ل لم هو الله أحده بسم ا احد ل ر م الرحيم ن الله قل ح هو أ الله الصمد لم يلد ولم ي و ل د ولم يكن له كفوا أ ح د بسم الله الرحمن الرحيم ح د ا ل ه قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد, <brasile> الله احد الله سمد لم ي ل د و ل م ي و ل د ولم ي ك ن ل ه ك ف و ا أ ح د بسم الله الرحمن الرحيم ق ل أ ع و ذ بربل ا فرق من شر ما خلق ومن شر غ ا س ق إذا وقب ومن شر ا ل ن ف ا ثا تفل ي ا ع ق د ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم ق ل و بربل برب الفرق من شر ماخلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفرق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 قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أ ح د بسم الرحمنى طحيم الله قل هو الله أحد احد ل ل الصمد لم يلد ولم يولد ولم له ه كفوا يكن أ الله الصمد ح قل الله الله هو أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ا ل ل ه ا ر ح م طحيم قل الفرق أعوذ برب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 شر شر شر شر من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر ن ف ا ث ا في العقد ومن شر حاسد اذا حسد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 شر ا ل و س و ا س ا ل ن ا س ا ل ذ ي و س و س ف ي صدور ا ل ن من ا ا س ل ج ن والناس بسم الله الرحمن ة الله الرحيم قل بسم أ ع و ذ برب ا ل ن ا س م ل ك ا ل ن ا س إ ل ه ا ل ن ا س م ن م و س و ا س ا ل خ ن ا س ا ل ذ ي و س و س ف ي صدور ا ل ن من ا ا س ل ج ن والناس ة الله الرحمن الرحيم قل بسم أ ع و ذ برب ا ل ن ا س م ل ك الاسلاميه ن إ ه ل ن ا س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 مع تحيات إ خ و ا ن ك م ب م ؤ س س ة حنين ل ل إ ن ت ا ج ا ل إ ع ل ا م ي والتوزيع في م ك ة ا ل م ك ر م ة العزيزيه امام مسجد فقير هاتف رقم خمسه وخمسون سبعون اربع وستون ثمانيه وخمسه وخمسون اثنان وسبعون خ م س م ئ ه وخمسه وخمسون فاكس رقم خمسه و خ خ م س و ن صفر أ ر ب ع ة تسع وثمانون ث ل ا ث ة فرع الحرم <تصفيق> ش ر ك ة م ك ة برجهلتون ي هاتف رقم ثلاث وخمسون اثنان وسبعون ث م ا ن ي ة وسبعون خ م س ة والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته